ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِيَةَ مَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسِبُ الْإِنسَالُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَقُنُ طُفَةً مِّمْ من ثُمَّ إما كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر ولنثا أليس ذلك بقادر علا